نورا بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفس ولتتنعم سيري إلى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوام كتاب الاغميم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني واخواتي في الله نحن الان في الجزء الخامس من كتاب الله ومع تدبرات جديده باذن الله سبحانه وتعالى اول مره نتكلم عنها ان شاء الله الشعار الاول عندنا الليله من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها ربنا بي... الايه ده يا سبب في اسلام كعب الاحبار اكبر عالم لليهود في هذا الوقت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين قوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ده تهديدين يا جماعة الحق ما تتأخرش في علاقتك بالله زي مناب عليه الصلاة والسلام يقول ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله يبقى آمنوا بادر لربنا سبحانه وتعالى من قبل أن نطمس وجوها الوش ده واللي فيه السمع وفيه البصر فيه الحواس بتاعت الإنسان الطمس هو المحو يا جماعة ربنا بيهدد اللي بيتأخر في الانطلاق اليه هاخد منك سمعك هاخد منك بصرك معدتش هتسمع عن الله معدتش هتشوف بنور الله يعني زي ولو شاء الله لذاب بأسماعهم وأبصارهم ربنا بيهدد الإنسان المذبذب ربنا بيهدد الإنسان اللي وقف في النص ربنا بيهدد الإنسان اللي مش راضي ياخد قرار ربنا بيهدد الإنسان اللي مش راضي يتفصل ومش راضي تاخد قرار فعلى قطب ربنا ان جزء السمع وجزء البصير اللي عندك هيطمس وهيروح عقوبة على التأخر ولا يزال قوم يتأخرون بتتأخر عن مين هو انت بتتأخر عن وظيفة في عقد عمل بره وقعد تحسبها انت بتحسبها مع مين ربنا ما فيش حسابات في الاقبال على الله سبحانه وتعالى معاه فنردها على ادبارها فنردها على ادبارها يعني كل اللي انت كسبته وطلعت القدام هترجعه تاني. كل المكاسب اللي انت حققتها في الحياة الدنيا هتخسرها وهترجع من الصفر تاني وعدتم من حيث بدأتم تهديدين مرعبين. لما كعب الأحبار سمع هذه الآية أسلم. يبقى ربنا هنا بيكلم المذبذب اوعى تتأخر قبل ما سمعك الايمان وبصرك الايمان يروح منك ويطمسه وقبل ما تخسر كل اللي انت كسبته في حياتك الشعار اللي بعد كده واقولي الامر منكم واطيع الله واطيع الرسول واقولي الامر منكم انا عايز اقف بس في قولي الامر منكم مع الحرف بتاع منكم ده يا جماعة عارفين زي ما ربنا بيقول فاختلف الاحزاب ومن بينهم يقولك نظرية المؤامرة ان الخلافات ما بين اهل الدين بسبب ان في حد من ب يقول لا فاختلف الأحزاب من بينهم هم اللي عندهم بغي وعدوان على بعض وعندهم نواية من وراء الدين غير ابتغاء وجه الله الشعار التالت من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها يعني يشفع يا جماعة في وطر وفي شفع الوطر يعني صلاة ركعة واحدة بس الشفع يعني ركعة واحدة وهم تجيب ركعة متسندها او دعماها بقوا ركعتين من يشفع يعني يسند غيره يعني يدعم غيره يعني يساند غيره الشهامة مع الاخرين يكون له نصيب منها العلماء قالوا كلام كتير اولا يا اخواننا يعني اي عمل ديني واحد عمل موقع اسلامي الله انك تسند اي حد بيخدم دين ربنا انك تبقى خدام عند اي حد بيخدم دين ربنا دي يشفع شفاعة حسنة طب النتيجة يكن له نصيب منها سواب اللي هو خده انت هتبقى شريك معه في السواب ده طب والمعنى الثاني يشفع شفاعة حسنة يشتغل في دعوة ربنا النبي كان واقف لوحده بيدعوه على الله مين اللي يساند النبي في دعوة ربنا مين اللي يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام في الارض يبقى كل واحد بيدعم الدعوة وبيسند الدين بيشفع شفاعة حسنة بيساند الدين لو شاب متخرج وعنده موهبة وانت تقدر تنقل لحد مسؤول ان في شاب عنده موهبة وكفء بحقه حقيقي يكن له نصيب منها ربنا زي ما انت سندته يسندك زي ما انت دعمته ربنا يبعط لك اللي يدعمك آية بت مع الاسلام كله لناس عندها شهامة وناس بتصعد الاكفاء والكفاءات حقيقي وناس بتدعم الدين وبتدعم الدعاء وبتدعم كل واحد عايز يعمل خير عشان يبقلوا نفس النصيب بتاعه وربنا يسندوا ويدعموا الشعار الرابع ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء انا عايز اقف هنا مع حرف من الحروف الاعجازية في القرآن وادا من ادوات التشبيه كما يودوا لو تكفرون كما yeah مش مثل ما كفروا مش ككفرهم كما كما كما يقول سبويه هي تشبيه حال زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس كما هنا تشبيه حال يعني عشان توصل للايمان بتاع الصحابه لازم تبقى حالك زي حالهم هما وصلوا له بالقيام والصيام وحضور الدروس الايمانيه والصحبه الصالحه وحب القران يبقى لازم نفس السلم اللي طلعوا عليه انت تطلع عليه لازم تشابههم في الحال زي ولقد يئتمون فردا كما خلق أول مرة كما تشبيه حال زي أول مرة أما تولدت حافي عاري كذلك يوم القيامة حافي عاري يبقى تشبيه حال زي وليدخلوا المسجدة كما دخلوها اول مرة اول مرة الصحابة دخلوا المسجد كان حالهم ايه اهل صيام وقيام وجهاد وتضحية بالدنيا واهل صدق مع الله يبقى اللي له هيتفتح لهم المسجد الاقصى في نهاية الزمان هو اللي حالهم زي حال الصحابة هنا بقى ودوا لو تكفرون كما كفروا هو واحد كان مع الصحابة او كان مع الدين وبعد كده بعد عن الرسول وبعد عن بيئة الامان في المدينة ورح مكة وعش مع وسط الكفار بدأوا يفتنوه سلمة سلمة خ لقى من فوق لحد ما لقى نفسه في القاع في النهاية فبدأ يغير من الناس اللي سابتع الدين فنفسه كل المتدينين ينتكسوا بس هو فاهم ان الانتكاز زحليقة ان الانتكاز سلم نزول فهو عايز المتدينين ينزلوا نفس الخطوات الخطوة الاولى البعد عن بيئة الايمان البعد عن الصحبة الصالحة البعد عن سماع الدروس وبيئة الشحن والواط هو عايزهم يبعدوا عن بيئة الايمان عشان يضعوا فاشوف كما دي وشاب بيقولك انا هشرب مخدرات بس انا لهسرق اصحابي ولا هعمل مشاكل مع امراتي بحيث ان هتطلب الطلاق في الاخر ولا هتحول لمجرم ولا هتحول لمجرم يا حبيبي كما يا حبيبي ده زحليقة اللي بيركبها من فوق هيوصل للقاع شاء ام ابا مفيش حد يقدر يقولك انا اقف في نص الزحليقة فاذا اطمئنتم فاقيموا الصلاه اشعار ده جبار يا جماعه ربنا قبلها سطور قبلها بيتكلم عن ازاي تصلي ركعتين الخوف في وسط القتال في ظروف استثنائيه في نازله في حاله طوارئ في ظروف صعبه في حياتك ما انتش عارف تابط ربنا ما انتش قادر تقوم بأورادك ما انتش عارفه تعبد العباده اللي انت كنت متعود عليها خليك واقعي خلاص ده طبيعي دي طبيعه الحياه ايام الامتحانات ايام عندك امتحانات دكتوراه مش هتقدر في باقي الايام بس فايزه اطمنتم زالت الظروف الاستثنائية العربية هدت عند المطب وهي ماشيه على الطريق عدى المطب شده ثاني فاقيموا الصلاه بقى ارجعوا للاوراد اللي بتاعكوا في الأول ارجعوا لقيام الليل ورجعوا للضحى ورجعوا للنفل المطلق ورجعوا لتكبيره الاحرام ورجعوا للسنن الرواتب ارجعوا بقى يبقى الحياة يا جماعه الا دي بتعلمنا الواقعية احيانا بتيجي ظروف مش قادر تعبد ربنا العباده ودي بالذات للمحترفين في الدعوه احيانا بيبقى عندك ظروف في الدعوه الى الله جدا فانت بتعبد يعني يا دوبك الخط الاحمر انما ربنا بيقولك طب عدت الظروف اذا اطمأننتم خلاص زالت الظروف ونمتع على سلدك تاني وبقيت وسط ولادك تاني فاقيموا الصلاة ارجعوا للعبادة العظيمة بتاعتكم الشعر اللي بعده هي الاية اللي بعدها ولا تهنوا في ابتغاء القوم لا تهنوا لا تضعفوا ابتغاء يعني ده جهاد الطلب يعني يا جماعة الجهاد في الاسلام مش الدفاع بس لا الجهاد في الاسلام في جهاد طلب مش بس جهاد دفاع لان ربنا بيقول فيه ابتغاء الابتغاء هو الطلب يبقى اذا لازق طب واحنا بنجهد في الاسلام جهاد الطلب ليه لحماية حرية العقيدة عشان كده ولا تهنوا في ابتغاء القوم بعد ما رجعتوا من المعركة اللي ربنا وصفها في الصفحة ايه وقت تفتكروا انتوا انت هترجعوا و تناموا دنتوا من معركة المعركة وطن نفسك ان الراحة في الجنة عشان كده ربنا لما وعد الصحابة قالوا مساكنة طيبة في جنات عدل لانه مش عارف يستقر في بيته مش عارف يستقر في مسكانه فلازم نوطن نفسنا اننا مجاهدون الى ان نلقى الله لا خير في كثير من نجواهم كلام الناس معظمه مع الفاضي اللي بيحصل على السوشيال ميديا والشاتنج اللي على كل السوشيال ميديا ومكلمات التليفون وخلاص البقات على مكلمات كل خير في كثير من نجواهم اوضع عمرك في الكلام اوعد ضيع عمرك في القيل والقال ركز عشان كده الا من امر بصدقة او معروف الا الاشتغل في الدعوة وفر عمرك لحاجة تفرح لما تقابل ربنا ما تجيش وانت نام على فراش الموت تندم وتبكي وتقول انا ضيعت عمري يا ريتني كنت عملت حاجة مفيدة في عمري يوم ما التزمت وانا فيقولها كلية التزمت بسبب لحظة النوم على فراش الموت قلت انا مش عايز لما نام على فراش الموت اندم وقول ياريتني ما كنت ضيعت عمري في شهوات الدنيا فقلت لا ده الندم بتاع ساعة الموت ده اشد من اي عذاب نسأل الله العفو والعافية ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن يا! شفت ربنا جبل خطرك ازاي المفتي اللي بيفتي في شأنك ربنا سبحانه وتعالى اللي بيستفت رسول الله واللي بيفتي ربنا قول الله يفتيكم فيهن في في ايه يا ربي في امور طلقهم في امور جوازهم في امور البيع والشراء في زمة المرأة المالية في حقوق المرأة في هن هي الاية دي نزلة ليه كان لما يكون واحد يعني واحدة ابوها مات والولي بتاعها مش عايز يتجوزها خلاص اللي هو لو هي ماتت بقى هو يوريسها هو مش عايز يتجوزها هو مش عايز وهي مش عجباه فيقوم يعمل ايه يمنحها من الجواز مدى الحياة لحد ما تموت عشان فلوسها ما تروحش لحد غريب عنه لحد ما تموت ويوريسها هو كان قهر يا جماعة قه. فربنا يقول قل الله يبتيكم فيهن ربنا جبر خطرك ربنا اللي حافظ على حقوقك ربنا اللي نزل صورة كاملة اسمها صورة النساء بعد البقرة وقال عمران الصورتين بتوع الجهاد اللي عايزين رجالة فجي بعدهم صورة النساء رغم من المتوقع بعدهم كان صورة الرجال لا الستات هي الله يرب الرجالة عشان كده ربنا جبر خطرك وانت طفلة وقال يهبوا لمن يشاء انافك يهبوا لمن يشاء الذكور فجبر خطر كل البنات بذكر البنت قبل الول لما بقول كده البنات الصغيرين احس انهم فرحانين ربنا جبر خطرهم بجد لما يعرفوا ان ربنا ذكر البنت قبل الوقت ربنا جبر خطرك كنت كبيرة قال القواعد من النساء يعني ايه القواعد مش الست العجوزة القواعد زي ما بيقول الكرطبي اي اساس البيت الست لما بتكبر هي اللي بتلمي ولادها الست لما بتموت يا جماعة اللي اخوات ممكن بيقعدوا بالسنة ما يشوفوش معب ربنا جبر خطرة وهي كبيرة قالها انت اللي لما شامل البيت ده ربنا جبر خطرة وهي مطلقة في صورة الطلاق قال وولاة الاحمال يعني بين للدنيا كلها قد الست بتشيل حمولات كتير يعني لو كان الحمل بس كان وولاة الحمل ربنا جبر خطرك وانت متجوزة وقال ولهن مثل الذي عليهن قال اللي ليك قبل اللي عليك قال حقوق تخديها الاول قبل ما يتكلم عن الحقوق اللي عليك لان انت ليك حقوق وعليك حقوق ربنا جبر خطرك ودافع عنك سبحانه وتعالى الشعار اللي بعد كده وان يتفرق يغني الله كل من ساعته طب افردك الزوجة والزوجة اتطلقه الوحيد اللي مالوش بديل في حياتك هو ربنا اوعى تتقاري وتحس انك انهارتي بسبب ان زوج مهما كنت بتحبيه سابقك اوعى تتأخر وتنهر حياتك بسبب ان واحدة مهما كنت بتحبها سابتك الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرف ان اصحابها يذبحوا في احد قال والله خير اي حاجة تروح وربنا يفضل معايا ربنا احسن من الدنيا كلها الوحيد اللي مالوش مديل في حياتك ربنا قومي قوم وقف على رجليك وربنا بيقول وان يتفرقه خرجت من رحمة المخلوق الى رحمة الخالق يغني الله كلا من ساعة ال. البنبوناية بقى بتاعة الاخر الحلقة وانتلوا او تعرضوا ربنا بيكلم واحد رايح يشهد في المحكمة فبيقوله اللي انت هتشهد عليه ده ان يكون غنيا او فقرا فالله اولى بهما لو غني ما تجملوش وتشهد لصالحه لو فقير مايصعبش عليك وتشهد لصالحه لو هو مجرم اشهد عليه لو هو حتى لو بتكرهه وهو انسان فعلا ما هوش مجرم اشهد ليه ربنا ارحم بكل منك ما تتخيلش ان انت ارحم بالفقير من ربنا ما تتخيلش انك ان ربنا ارحم بالكل واولى بالكل منك فربنا بيقول فلا تتبع الهواء ان تعدله اشهد ولو على نفسك اشهد ولو على والدتك ولو على والدك ولو على ابنك ولو على زوجتك ولو على زوجك اشهد لله وان تلو تلو يعني تلفه الدور يعني تبدأ بقى تدخل الكلام في بعضه عشان القضي ما ياخدش منك كلمة يعرف يحكم بيها قول الحق اللي انت عارفه بكل صراحة وضوح او تعرضه تهرب من الشهادة عشان ما تشهدش على اللي انت بتحبه او صحبك او حبيبك في قراءة تانية عشرية وان تلو او تعرضه عشري او سبعية كمان تلو يعني تقوم بمهمة الشهادة والامانة فيها او تعرضه تهرب منها فان الله كان بما تعملون خبيرا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب رمضان ده يبقى خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب نكون مستمتعين بالتدبر في كتاب الله ويكون فعلا رمضان السنة دي بصمة في علاقة قلوبنا بالقرآن تغير علاقتنا بالقرآن إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك <تصفيق> فانست نورا بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي سيري إلى المولى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب كتاب الأعظم